بل أ ن ت م قوم تجهلون فما كان جواب قومه إ ل ا قالوا اخرجوا آ ل لوط من قريتكم إ ن ه م أ ن ا س يتطهرون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 موسوعه النابلسي كان ك م أ ت ت ب و شجرها ل ل ه أ ع ل ه م ا ل ل ه ب ل ه م قوم ي ع د ل و ن أما 「今日は私の知り合いを知っている」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 امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون أ َ م َ و س ي َ ه ْْ د ِ فِي ي ك ُ م ظ ُ ل م َ ا ت ِ ا ل ْ ب ََ ر ِّ و ا ل ْ ب َ ح ْ ر ِ و َ م َ ن ْ يُرْسِلُ ا ل ر ي ا ح َ ب ُ ش ْ س ل ا م ََ ت ِِ ه أ ي ْ ل َ ا ه ُ م َ عَلَّهُ ّ ا َ الله, الله َُّ ع ََ م ّ ا ي ُ ش ْ ر ِ ك ُ و ن ََ أ ى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 どうもありがとうございま